This is تراه محوم قد كشف تراه قد اظهرتها وهما قد نشرتها وحاطت قد موحبة ولا أبدا ولن يكن له شريك في للعوه الفوشي في الخلق امره وحمده. الواهر بالكام متده الباصط بالجود يده. الباصط بِال خبار موت. ولا تزيده كفأته العطاق. إلا وصفحك عن غلم وفترك على قبيح عمل وحلمك عن كثير جلم عندما كان من خطي with thee of a many feet. You're <laughs> in. العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عبده بعد قدرته والحمد لله على قول أنوته في غضبه وهو قادر الفول والإنراو. الذي بعد فلا يراو. وقرب فشهدا نجراو. تبارك الحمد تجاه وحبيبك وخيراتك من خاطرك وحاف وظرك ومبذر الرسول فيك ابنا واحسنا وأذكر وأنا وأطيب وأحبا وأمن وأكثر ما وصلت وتحممت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيارك ورسلك وصفاتك. ابن جافاف وعلي ابن يا صلاة كفيرة كان دائماً، اللهم وصل على علي أمرك القائم المؤمن والعدل المتوار. وحفه بملاطك فكالمقربين. وأن بروح القدس يا رب العالمين. الله والطوء ما بدينك استخلفه في الأور. كما استخلفت الذين من قبل مكن له دينه الذي ارتويته. عبدلو من باب خوفه. فيه يعبدك يا يشرك بك شيء لا به وهو صر و مصل له فتاح يسيرا وا آمن نصير، الله. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طوعتك والقودة إلى سبيلك وتعزقنا بها كرامة الدنيا والأوخرة I'm my home. اللهم المم به شعفنا واشعب به صبعنا وغتق به فقنا وكفر به قلةنا وأعذذ به ذلةنا وَالَّذِي بِهِ أُلْنَا وَالطَّوِيلُ بِهِ عَمَّرْنَا وَأَجْبُرُ بِهِ صُدُورَنَا وَيَسُدُّ بِهِ خلتنا وَيَسِّرُ بِهِ أَمْرَنَا وَبْدِي بِهِ وُجُوهُ نَاء وَفُكَّ بِهِ أَسْرُنَا به بِهِ طَلَبَ به بِهِ مَوَاعِيدَنَا وَاسْتَجِب بِهِ دَعْوَتَنَا واعطنا به سؤلنا. وبلغنا به من الدنيا من اخرة او مولنا. واعطنا به فوت رغبتنا. Thank <laughs>